تؤمنوا لا تقف تتنزلوا علي يرْذِرُ بِجَنَّتِ اللهِ تَعَالَى وَأَذْكُرُ بِجَنَّتِ الَّتِي كنتم فلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا وَارْكَعُوا فِيهَا مَنْ تَشَاءَ إِذَا فُتِحَتْ Qala qurki What? <laughs> ولا تستوي الحسنة على السيئة بالتي هي أحسن إِذَ الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ ۖ كَانَهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ is. Yeah. Və nə لا تسجدون أرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه k Sasha k Sasha k According تيم وذو قاذب اليم ولو جاء ولو جعل والذين تو سبح بالقرب بك لقضي يمينهم لفي شك من امور ان عامل صالحا فاني نفسه ومرساء افعل اذا وما ربك بظلام للذين وما ربك بظلم بومر للذي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها qalqlar hizətələ, qalqlar If you're learning... və kol